إن في هذا شاء الله كتب الرساله التي غير حقيقه السلف كثيرة كثيرة ومشهوره لله الحمد ومخدومه ومحققه ومنشوره في هذا الوقت الحمد لله فلها أصوله للسنة والجماعة للنالكاء أو شرح أصوله للسنة للإمام للنالكاء ومنها كتاب السنة لبن أبي عاصم كتاب السنة كتاب الشريعة للاجري كتاب التوفيد للخزينة إلى غير ذلك من كتب أهل السنة على أن يتداول كتاب السنة للأكرم كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد كثيرة جدا.